وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ الضِّرْسَ فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّ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 وَإِنهُ عدَنَ لَ مِنَ المُصطَفَينَ الأخْيُ وَذكُر إِ اسماعلَ والْيَسَع وَذَكِفْلِ وَكُلُّم مِنَ الأخْيُ هذا ذِك وَإَِّ للِمُتَّقينَ لَحُسنَ مَ جَنَّاتِ عَدْنٍ نُفَتِّحُ لَهُمُ الْأَبْوَابَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هذا ما تُعَونَ ليَومِحسابَ إِ هذا لررزقُنَ مَا لَهُ مِن فَادَ هذا وَإِ للِطّغينَ لَ شَرّ مآابَ جَهَنما يصْلَونهاَا فَبيسَ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 قَالُوا بَل اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَار قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي